من خشية الرحمن بالغيب وجاء بقدم منيب يدخلها بسلام ذلك يوم الخلود إلى آخره قلنا إن من صفات عباد الرحمن إيش الأوابية أن الإنسان يكون أوابا معنى أواب أي رجع إلى الله دائما يطرق باب الله ما يستغنى عن الله فقير على الله فقير إليه إننا في حاجة إلى الله يستغنى عنه كان من دعائه اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفه عين لأنه إذا حجز عنك عناية ولطفة ورحمة ورفصة خلاص ألكنا فالله ما دم يسددنا ما دمنا نتصل به ونتعلق به وندعوه فربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويرعانا ويحمينا ويوفقنا ويهدينا حتى نلقاه ونحن على هذا فالأواب معناه دائما يتركوا بابها كريسم كل مرة تقع بص يقع بصرك على ما يحرم على محب الله لا بدك تسمع كلمة نابية تسمع غيبة تسمع الاغنيه تسمع كل لا بد لا بدك تنطق بكلمه سبحان الله ما يرضي الله عز وجل ما يرضي الله لا بدك تمشي في شيء يودي بالما لا بدك تخالف بد من لا يرضى الله واجد فنحن في حد دايما المؤمن مدح الله بكل لا يذنب لا اذا اذن هذا الثواب هو الذي عبر عنه سبحانه وتعالى يقول بقوله اواب معنى اواب اي ثواب يؤو يرجع الى الله كل محتاج شيئا طرق بابه ما يعلق المسائل على غير الله يطلب يعني السداس يطلب الجن يطلب هذا لا من من يطلب ويقول عمر بن خطاب الله لو سقط خطابنا قصي لا تنصه من ربي ما أسأل عنه أحدا يمكن لينوا اعطوا كان يعطون العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألون الله حسب في العادية الواحد عنده شيء لا يقول يا فلان ساعدني أجي عدي لا يسعي بالله عز وجل أخواني اللي سند على الله الله يكفي ما يسلم لي ابدا فالاواب فالأواب معناه أنه يوب ويرجع لله ويسوي الله كل ما اذنب ذنبه بتسام احتاج شيء كما قلنا طرق باب الله دره شيء نادى إلى الله عز وجل سبحان الله خص الجنه ونعمها من يطلبها من الله خصوا أن يحفظه يحفظ من النار ويحفظه من, من عذابه يوم يوم ملايين فعملوا لا ولا من يقول لابنس الله بقلبه سلم يطلب من الله عز وجل فهو اواب هذا من جملة الأواب ومن جملة الأوبية يعني ما يطلق, يطلق عليه الأوبية أنه دائما يتقرب إلى الله بالطعاس فهو في صلاة في الصيام في صدقة في ذكر في قراءة القرآن دائما حتى لسانه ما يمكنه السرعة ذكر الله ليش؟ لأنه أواب يا الله هذه أواب هذه الصفة الأولى الصفة الثانية كما قلنا بالرأس حفيظ حفيظ يحفظ ايش؟ اول يحفظ جواريها يحفظ سماعة بصره بصرة يحفظ فرجة يحفظ يده يحفظ رجله يحفظ بيته يحفظ اولاده يحفظ كل شيء حتى المال ما يصرفه ابدا في مغضب هذا وجه فرق سلم يصرفوا في القر يصرفوا في الخمرة يصرفوا في الزنا يصرفوا في تكسعوا النصائب الذين تقضي بالله لا يجب مسؤول فهو حفيظ يحفظ كل شيء ويحفظ حتى زوجته يحفظ أولاده يحفظ وظيفته يحفظ سيارته يحفظ كل شيء وثم يحفظ حدود الله ما يمكن يعصي الله أبدا ويحفظ كتاب الله كل الأوابر تبقدس كل النواهي هي كل, كل الأخبار يصدقها فيحفظ كتاب الله ويحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذب عنها ويدافع عنها إذا سمع أحد يسب سنة رسول الله أو يزيد في البدعة ويقعد يشعل البدعة إلا ويكه يبغضه فيدفع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حفيظ ثم حفيظ ايضا حفيظ لنعم الله نعم الله يحفظها مسجلة يحفظها ليش ليحدث لكل لي لله عز وجل الله كذا ما كانش كذا من دكان سونا كذا وعطالي كذا وعطالي كذا وعطالي كذا, وعطالي كذا, وعطالي كذا, وعطالي كذا سبحان الله سبحان الله من جد بالبادية من جد من سوس من الصحراء كيف كنت والآل سبحان الله وثم قارن نفسك مع من يفقد النعم كثير من النعم يعني انت أنت تتوسع بها وأنت عندك وغيرك يعني يفقدها. إذا كنت عندك السمع. فعندك عندك البصر كثير ممن هو اعمر. إذا كنت تمشي على قدميك كاتن ما ويمشي مكحوش. ويمشي بالعكاكس. سبحان الله. شو غير واحد في الباب مسكين. يبدي سبحان مغدرين زيت وانت الحمد لله معافد كذلك. كي قلنا البالي. على فراشك وانت سفافك حق واحد يتعلم. تقوم وتقعد وتسافر وتمشل وت... وتبيع وتشري وكاذا يا أخوة أنت سليم الأعضاء لا إله إلا الله مش نسبي طارد شو شر العجب عجب العجب واتذكرنا على ما تضع عليكم مش نعطاك الله عنه كان لي مرضو السرطان هالفلوس هالمال هالملايان شيء تمثى هالعمارات هالزيارات هالمنكات الشريكات هالفل هال ما يفيد وانت يا أخي ولو ما عندك شيء وسخوا نفس تشتل خدمة وعملت كذا وعند ما عندي ما عندي خدمة ما عندي كذا والناس عندي فلوس وناس يصبوا يستقبلوا وصلين زوج وصلين بطل وش كذا أنت مليونير يا غنيري أخي كل عضو فيك يسوع الملايين كل عضو فيك السبع كم يسوع الفك كم يسوع الرجل البرق العافية كم تزوع البصر كم يسوع إيه سبحان الله أنا قد شوف بالبرة الكل يتسين ذابت سبرم على كل واحد مياسمني ده أنا دمار جاتي كل يوم مياسمني عينك العين سباع والله سمات في مصر العين تبع 60 مليون عين وهذا بارخيصه ولا في اوروبا سوى, سوى مئتين مليون وهكذا يعني قيمه الجوارح ايش اصبحت اغنى واحد في العالم سبحان الله وكيك يقولوا على عنده هنا في طنجه ناس اللي يعرف بنبي كيحكيو واحد السيد قال لك مصاب بالبرد نعم ماشي يشوفو ليه داك كيحكي و جلس هنا في, في الفحص قال له سمشي في, في قنت نعم اسوق بالسياره و كيجيو واحد الحراس باش كيحرسو هذا ورجل وكلا الخوز نعم ماشي يشرب الماء باش يقدح هذه الماء ونعم اش له هذه يعطيني هذه عافيه سوق المتنزه الملك الآن ونبقى انا بحال باين إيه هذه شيء كان أعرف واحد نعم اسم شاب مشان إسبانيا بالعبان يكون في السرطان وكان نعم اسم مليونير ما شاء الله الملايا نفجوة وقال هو يحتل الطغيب يتنازل عن فلكه كله اللي عنده قال مش مش كيقول الطغيب سوشي نعتك الله سوشي وإحنا غفلين كان دول كان ربما تسهمن الله في القسمة عطالي فلان وعطالي فلان وانا ما طني سبحان الله ما نتسهمن الله جارف القسمه تتهم الله بها يا اخي الكريم سبحان الله إذا العبد المؤمن المتقي حفير يحفر هذه النعم كل نعمة دقيده وكيف تساوي وخص خيمها وزعت المال لا تزفر هي اكثر من المال كذا ولا ونأخذ يقول العنجيبوز العنجيبوز بل ما يعني ال دخلهم يقول الحنامة الحمام هذيك العامت اول القول ليش لا.. الحمام هذه يعني هذه اللي دخلت يعني ناموسه ناموسه دخلتو في الخواشه النمرود دخلتو في الخواشه ولما العبسيدي مبدا كدير كدير النمرود لا لا لا لا وداخل له وقال اعز الناس عنده اللي يدق دق له يدق دق له مرحبا دق دق هي خد دق دق هي كزوقه كتوقف الحركه هو هي وقفه طاق طاق في الاطب المرهف فامر العبد دين له سيف اقسم براسي لما اقسم له راسو صبج احد هذا الوحدات هذه النموذج قال له يا ربي جناح لي جناحي, جناحي. انت امرني تدخل نعدب هذا عدو والله عدو فالعبد انتصر بجناحي قال كم تبغي قال له قل لي يا رب قال انا تدي الدنيا كلها مخاصم جناحي قال له لا جناح شيء بغي بالدنيا؟ ها الدنيا هالدنيا عندك ومعندك شيء العقل مشى عقلك وانتي الدنيا كاملة شو تبع شي فيه لا شيء مريض بالسرطان نعم مريض سرطان كبد ولا سرطان رئة وعنده عنده الدنيا كلها في أحد ذاكرة أي الله عندك الدنيا رألك كل وري لا إله إلا الله الله كثير علينا وإحنا متبصود مناحيس والله مناحيس وإلا لو تحس بيد الله تعمل فيك ويد الله ترفق بك وتحن بك وتعالح بك وتحبك كذا يا سبحان الله احنا الواحد اللي عطاك حاجة دويرا وكنت صافي بعدك في بس ولا في تنعزل ولا في تسكن وأتجد ويرك الله يجزا به رجلا والله تسبح ويعدي ويسقدي إذا ذاك اللي أعطاك كيف شنطاك الله زوجك تحزم أعطاك الله وإنت عند نعمه الله والله لا تسر وما بكم من النعم من الله إذا العبد المؤمن حافظ يحفظ هذا كله ما ينسى واذا ما نسيت يجي والله خير لك هذا هو الفوز والنجاح انك على اتصال والله ما تبغى تتصل ما تنقطع عن الله وانت في نجاح وفي فلاح ما مثلك انت من اكبر الاورياء الله يستر بالله استغنا الله بالطبع اذا العبد الحفيظ يحفظ حتى مجالس هذه المجالس يحفظ لسانه يحفظ كل شيء ويحفظ ماله ويحفظ وقتك فحفيظ نعم الصفه الثالثه من خشي الرحمن بالغيب فهو الخشية مع هذا كله يعني الاواب وحفيظ ومع ذلك الخشية والخوف قدم شاء الله من اعمال وترك من, من مناهي ما شاء الله ومع ذلك يخشى الله ويخاف, ويخاف, ويخاف كل الطاعه التي تقبل منه مش كيخف زناوي كيخاف وزرقه كيخاف واولاده كيخاف واوع من ريم كيخاف لا صلى وصام وذكر وحج واصبر وذكر وقام بالدعوة وقبل من التعظيم وكيف خف استقبلش؟ كيف خمت استقبلش؟ رب ما عنك يوم كان فيه سبب طرب. هذا كذب. سبحان الله سبحانه وتعالى في القرآن على ان المؤمن الصالح لكم هكذا خوفهم. ما قطعك يقول وما قطعك العارفين العارفين بالله. شو قطعك بدك؟ الخوف على فعل خاصم. هم عارفونه بالله وحايشكون له في طعس الله ودائما عد تسال بالله وكي خافوا الخاسبة ما أدري ما أدري؟ أنا ما أدري سبعدهم يقول الله سبحانه وتعالى أقسم يميع لماذا ينجز على جهنم هذا قبل قاسم لماذا ينجز على جهنم ولكن الجنة لماذا ينجز على جنة ما أدري؟ يمكن نكون نجز على جنة ونصدفها لأن, لأن الطنطرة التي كسم الله الصور. الصور يوم القيامة الصراط. هذا الصراط هذا القنطرة ممدودة من, من الدنيا من الارض الى الجنة شي سير فيها يسير فيها المؤمنون تصيرهم على قدر اعمالهم على قدر ايمانهم كان لسرعة الهيئة وما شاء الله قد سرعتك فيها الدين وقد تشبوثك في هذا الاسلام كان من رأس القوى سمارك الله بالايمان قاوي هذه بشي بسرعة ما شاء الله بحال فرق وكان لك بشي بحال بحال وكل اللي يمشي نعم بحال بحال طائره وكل اللي يمشي نعم سيدي بحال قطار وكل اللي يمشي بحال السياره وكل اللي يمشي على مشكله وكل اللي يمشي ينجل على رجله وكل اللي يمشي طبيعي وكل اللي يحكو ولكن العياذ بالله كل اللي يرضي في جهنم القنطره ممدوده والنفس تساقط بالالاف والمئات كنشوفن هالطير ليه نعطي الجنه جهنم زحت والله يتساقطون والمخاطر هنا المخاطر هل العلمانية هل الديمقراطية هل الشيوعية هل الليبرالية هل ويلتت كل شيء تحت مطرح نعم شيء بالالاف في كلنا نسال الله العظيم اوعي عندنا ضمان شو عندك الجواز شو الجواز ؟ الجوز شو البطاقه اللي بنسميك لها الدين شو هو شد الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيهم مخاطف. شو المخاطفين؟ نقول لكم مخاطف الزينة، الشرب، الخمر، كل مخطر. هذه مخاطفين. اللي يختلق في الدنيا من هذه المويقات، هذه مخاطفين. يعني مشخصاً يعني سرع. أكيد. ليش يكون سرع؟ فيا اخوان جزاكم الله خير. مويقات. يقول الله عزوجين الذين هم من ربهم ربه والذين هم بآيات ربهم يمن الذين هم من خاشية ربهم واش والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يوسون ما آثوا وقلوبهم وجيلا يوسوا من طعاد ما آثوا وقلوبهم وجيلا الخفانين يقم الليل ويبكي كما كان رسول الله علي вас ويسمع لصدريه أزيزك أزيز عزيز حلقدرك أزغلي 그래서 هذا الم customer ألا ألا ألا يقول انا رسول الله ما ادري ما يفعلوني ولا هذا سيدنا رسول الله اللي غفر الله له وما تقدم ذميه وما تصعر علاش كي علمنا مش بنقتررش. ويقول يقسم بالله والله ما يمكن احد يدخل الجنة في عمله قال ونأتي يا رسول قال ولا انا لانا سعر مدر لو بنحب سعر ليد رحمني الله ورحمة الله ليش في ستدخل منه متصادل وخفت حطي وخفت متزل وربما تشوف ما لا يشاف وتسمع ما لا يسمع وتأكل ما لا يكان وتتخطى كل بني أدى وخطى ولكن قد يتحق عندك الرغم تمطيع لله وتندم وتتأثر وتبكي وما بيجي شي نحسن وتخاف المثل من يدي الله وهذه المجالة بيجي وقف عمهم الله جال يقوله ايضا علم الله الصدق من منك والإخلاص والكده وتتطلع إلى الله عز وجل ورحمك إن شاء الله ما في <تصفيق> شوف شوف شوف الايمانك وشوف صفاتك يربيك كاين واحد كيعصي يعصى كي فرحان كيقول والله العلي ما شاء الله بيس المصائب بيس في اللعانات في الويلات وفي النساء وفي الخمر وفي السخط يقول لي لا اي واحد ما شاء الله من واحد عمل نفس العمل وغطاش واحد يبكي يبكي كل اعوذ بالله من شر جدول الويل اشهد الانسان قد ماذا ما هذا بحال أبدا والله لا يسويه بالله لا يسويه ورسوله أزمه قال ممن يأصله مسبعين مرة في اليوم وكل واحد من راح تلت سووه ويصغر الرافلو ولو أزم إثنائش ما شاء الله مثل قراب الارض خطايا قراب الأرض يعني من الارض الأرض خطايا وجن عند الله هو السائب ويستغفر ويبكي ومتحصن ومتأسف وسخط على نفسه يا شوف حالك مع ربي مشكة السحية ولا لا لا مشكة يطلق العنة إذن يقول الله والذين وجل قال سبحانه في هذه الآية من خشي الرحمن نبلغ غيب ويقول خشي الرحمن ليش خشي الرحمن هو يخشى وهو يتطبع للرحمة يخشى ليش؟ لأنه يرجو الرحمة ما يأس لأنه يشكله يأس الكافرون فهو يشبع بين الرجا والخوف وهذه من الجناحين هي جناح المؤمن كيف خالص الله الـ الـ الـ الـ الـ الـ. يعني الأنبياء والمرسلين ها قراء يدعوننا راقابا ورهبا الرجا يرجونا رحمته ويخافون عنه فالرجا يدفع الطعف والخوف يزجر عن المعصية الرجا شكو ترجي؟ ترجو تقول في فيجور الا ان تنظر الى الله ان يعطيك مقامات في الجنه بيترجل بالعمل الصالحه كجد في العمل الصالح كتندفع ولما كتشوف الخوف كتشوف النار وعذاب هو غضب الجبار سبحانه الله شحرق النار يحرق الناس في النار, النار. النار. وماذا ذابت لهم وما طاحموهم فراشوهم ماذا كذا ماذا كذا كتخاف هذا الخوف كيزيشكنا المعاصي الشيء اللي كيورث في النار فهاديك تدفعك وهاديك تجذبك وهذا خير فالمؤمن هي اشبه بالجناحين جناح الرجاء وجناح، فلذلك قال، و... يعني هنا ها من خشي الرحمن ابن غيث، خشي الرحمن ورغم أنه رحمته سبقت غضبه مع يخشى، ليش؟ لأن الخشية سبحان... سبحان الله، لأن الخشية, الخشية من الله كتدفعك لأن ترجو ترجو رحمته، وكتخاف أن يقطع الصله بينك وبينه سبحان الله لا تدري. ما تدري؟ غضب وده يطرده. على أدنى شيء إذا كان سينة ادم ترضى الله إيش؟ على مصيح ما عصي أحد طورت مصيح قال مصيح هذه الجنة ما كنصرح شيء ملوثين ما كنصرح إلا الطيمن الطاهرة هي وإحنا نبغينا بغينا إيش؟ نبغينا ندخل الجنه الجنة مثلا في لا الله يزمي وثم الخشية من أعظم ما يتقرب إلا الله إذا كنت كتخف الله وتستحي من الله هذا تبقى خير وكي تشوفوا نعم ماشي هذاك اللي عاش كله حياته كلها في في البخاري عايش حياته كلها مول وف الوزره وفي نهايه حياته للرباني خاف خاف من عذاب الله هو صولاد قلم اذا موت يحرقوني حتى يصيروا رماد هو مشوا البحار والكون الريح شديد وضربوني في رموني في الوجه دك باش تفرك باش ما يفنعنيش الله ها ويعتمدني يخليني النهار وفان كي فاهم لما الله جمعوا لما جمعه لي فعلت هذا قالوا خوفا منك يا رب خاشيه منك قالوا قد غفرت لك ما دمت تعلم ان لك ربا ياخذ بالذنب وعنده النار يحرق, يحرق المتمردين فانا قد غفرت لك قال معرفتك الخوف مني الله يزعمها ان الذين مخشيتي ربهم مشفقون وقال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتان جدع الايمان وجدع الخوف يعطي جنتان ولبهم وجه الخالق إذن إخواني الكرام يعني وعد النعيم في الجنة ماذا يلقى المؤمنون وقال في الآخر قال ذلك لمن خشي, خشي عربة تقول لكي يصف الجنة فيها وفيها وفيها النعيم فيها وفيها وفيه وفيه دخل ذلك هذا النعيم كله لمن خشي لمن خشي عربة أصلا تكون عندنا خشي من الله وثم تكون عندك المراقبة لله علم على أنك في يعني كنت وحدك ولا ولا مع الناس ولا نعم بس في أي جنة الله يراد والس كيف السحي من من من قومك في الحي يعني واحد الرجل كيف في الحي منك يحترمك يقدروك كذا نقصوش يشوفك مع شبرا نقصوش يشوفك عليه حاجة حلاصية تقولي ونحنا بنشوفك يلو موجود كذا ولا لا خصهم على الواحد وشل أقام لكم حليل والله مثل الاعلى وعلم أن الله يراد كذولا أما إذا كنت كنت أعتقد من الله ما يجيبك شيء أنت كافر من هذا وإذا كنت, كنت أعتقد من الله يجيبك وكيستحي يجي منه هذه اقامه أعطام عندك عمسي الناس يحسن من الله كيستحيل يستخون من الناس ولا يستخون من الله وهم معهم ذو بيزون ما لا من الخول وكان اللهم يعملون وحيطا فانت السجل ديالي كل نعم الشارد ديالك عند الله عز وجل وغضي المخيطة يعرف تشوفها نصيبها على تليفزيون الش اتشوف رسوله من ايه من البذب اللغي بنذوا الى ذاتك الى انتهى خلص القبر والشغلية والشغلية اللي وجدنا وان عليكم الله حافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون ووجدوا ما عملوا حرش ولا يدمرون ابدا وودع الكتاب فصر مجرمين الكتاب كتب الشغلية فصر مجرمين مشفقين اما فيه ويقول نهاء والاسد ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا لا احصى ومشهدوما عاملوا حاضرة لكن إذا تبت كل واحدة تبت منا أو تتبع عننا والآن كممزق هذه الصحيفة في الحياة الرضيئة أو هذه الحياة الطائشة أو هذه الحياة القادرة أنا كممزق صحيح صلو لا يا ربي ياربي يتو ياربي, ياربي أنا من الآن خلاص أنا عن الحياة الماضية يسمح لك يسمح لكم الله وعد قال وإني لغفار لمن ساهب وآمن وعمل صالحة المهزدة أربعة صالح وآمن وجدد الايمان وعمل صالح الشيء يعني السلف حياته ها ثم اهتدى طريق المتزم. خلاص هذا وعد من الله الله يحفظه وعده فرعون عمل يقول قالوا شوف شو فرعون نزع الله يرقب يثيب في ملكه ومع ذلك قال لك الرسول قال كل وش وش يبغي يت يت يعني يكون رجل يكون يكون ويتطهر ويكون عامل من ناس طيبين هذا فرعون اشبه اذا معلنا علينا الا نتوكل بالله ونصبر ومعرفنا عرفنا الاجل فين واش نديرو لا غادر وبعد غتك من واحد خرج من بيته ما رجعش خلاص هذا قدر حشاني انتما كتشوفو مشان يزول الدرس على الحجه تما تملحو تما تملحو ما رجعش اه حسب الله يا نتا خويا شفنا ناس مسكونه والله كاين واحد من ما الله الوحيد جاء المجيد صلى الله الرجل على المشرف المجيد في الصباح الرجل خرج من الصباح هذا في الصباح خرج بجاء وفطر في البيت ووجه لحال وسفتاح لحال الجنس وعده بجاء بسمية تفلمات لا لحظات الناس من الطيبية كانت من الجنازة ما تدري يا اخي يخصيك عندك السعدات دائمة واصلوا يقول صلي صلاص مؤديم إذا صلاص مؤديم إذا نقول لها لا أخير. ما قادرين وإذا كانت الاخير ممكن ما ما شاء الله فدائما السعد الرسول صلى الله عليه وسلم على نعسل وكيد عدو عالم بنسل يقول بسمك اللهم احياء وابوس بك نحيا وبك نموس حتى حينما تقول نفسك روحي بسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفاق بسمك ربى وتعتوجنبي وبيعرف أن أمسك نفسي فرحمها وإلى رسول ساعة فأحفظها بمصحف يوم يمد الصلاة ثم واحد ما يعني أنا بين يديك يا ربي أقبضك أو رسول يا ربى ماذا روحتيك إيش مشكلة وإيش قاعد وهو خبط إيه عبد بدون إذنك جاب بدون إذنك بدون إذنك والله بس شرحت خلاص شو جوال قال باقي ثلاثة نعم ما ما فلوس قيس بهم وكيس موبان قول فكيد محاباة لسنا قل لا خلي هذا باقي باقش باقش, باقش غير لا يا اخي اذا اخواني جزكم الله خيران إيش يقول الله عزوجل ها ثم ثم الأخيرة ها ما خشى الرجل و جاء بقلب مني لما جاء عند الله جاء بقلب مني ما هو قلب مني القلب الراقي الساجد لله اللي سجد سجدة كما قلنا من راس ما رفع حتى لقيها القلب هذا دخل تتسجد في الصبا في الظهر في العصر وفي المغرب وفي حاجات النهار وثمان نوافلك اللي تسجد اما القلب سجد لله دائما ما له الا الله ما كيشوف الا الله كيحب فيه ويبغض فيه ويعطي فيه ويمنع فيه وكل شيء له القلب خلاص قلب ي سليم شي سليم ما فيه شك ما فيه شك ما فيه ريا ما فيه عنوزي كفر ما فيه نفاق ما فيه تشهيد من أمر تقول خلاص سليم جيشي ذهب صافي، القلب السليم يقول الله عز وجل يوم لا يفعمل ولا منون إلا من أسى الله بقلب سليم هذا هو القلب المنير القلب السليم القلب الذي أحب الله وعظم الله مملوء عظيمه مملوء بحبه مملوء بيسو كل عليه بالرغبة إليه بالإنابة إليه لا يعرف الله خلاص هذا سلم من كل شيء شاهوه ومن كل شيء ما فيه ما يضعف أخبر الله ولا فيه ما يضعف أمر الله من وحيه خلاص طبق الأوامر وسب النسل بالنواهي وصدق أخبار الله وخلاص سلم هذا القلب الصافي وإيش القلب المريض لأنه القلوب لازم كل قلب سليم وهادب وكل قلب نعاس كي القلب المريض القلب المريض هو قلب النفاق والعياذ بالله مريض اما بشهوه وبشبوه هنا نعس ولقى كي القلب الميت هذيك صافي خلاص ما يعرف الا لكم هذيك السوله عليه ابليس واتخذ هو العرش وجلس عليه وصار يفرس يفرق الجلد شكل الجلود الجوارح كيصرف العين في يرد الشيطان و يصرف السمع في يرد الشيطان اسمع الشيطان شي شو و شي يسمع الشيطان كي يسمع كي يسمع الاغاني كي الموسيقى كي يسمع الغيب و النميمه كي يسمع الكفر ايات كي يسمع الشركيات كي يسمع و ما كيسمعش الله به هو الله لا و فكر الشيطان و يلعب على قلبك و على فؤادك كانت سبعة راسيخة في الطلاعين جبار راسيخة فين غير في القهور في الدومينو وفي الكرتان وفي الشنطانج وفي الوين وفي المصائب وإذا جبار راسي مع البلد وقصد تشوف الولاد، ما شاء الله وتشوف المسلسلات وتشوف البالابوراس وش هذا علامة عن الشيطان السؤالي خلاص هذا القلب الميز تساعد ما يعمل ما يتصغل تقرأ عليهم قلب ما يسمع تقرأ عليهم الجنة والنار والسيرات والميزان والحوض والمثل من يدي الله والعزاق لا ما ما يسمع لكلي شيء وشكو جاء من هذا القلب مشاء هذا صخر إذا القلب المؤمن سبحان الله قد يهتم سبحان الله مطهور ماذا المطهور المطهور نعم إذا, إذا سعهده مولا وسقلوا ومسحوا وعبهن عند كذا الى خير وعبلوا المساجد ووجب ديرهم كيف خير وكيف خام كيف قسلي ما شاء الله دي وظيفتها ولكن عما إذا هبلوا اليوم وغدا وبعد والكراسو ما تعرفش شنو الرغوبه وحطو زيت وكهده خلاص يعطب ويديك قلب الانسان خصو يقول شنو كيسخلوا ذكر الله الانابه إلى الله الرجوع إلى الله الاستماع إلى مواعظ الله الانزجار عما نهى الله يطبق ما امر الله أخبار الله ويعيش في ميدان الله في كتاب الله وفي سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش مع الصالح في الدروس العلميه وفي المواعظ النافعه ويسمع العشرات النافعه كذا العشرات الايمانيه وما كيسمعش النصائح هذا كيسخف هذا كذيء، ويبقى سب كذا فهي سب سب لك الله، ومواعن في حفظ الله عز وجل، هذا هو القلب المنيب، وفى هذا كفاية، واللهم وفقنا جميعا لمعروف من الله, الله, الله. سبحانه وتعالى، سبحان الله، سبع مرات بكر في السنة ويسيفون، والسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته، كيش واحد عنده شي سيارة؟